وما يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْبَصِيرُ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُّ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا تَوَى الْأَحْيَاءُ وَلَمْ أَمْوَاتٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَمْ أَمْوَاتٌ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَتَاءُ وَمَا بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن ما في الا قناه فيها النور وان يكذبوك فقد كذب فقد كذب الذين من قبلهم, قبلهم جاء بينات وبالذبر وبلكتاب المنير جاء انقسله بالبينات وبالذبر وبلكتاب منير ثم اخذت الذين كفروا اما اخذت الذين كفروا كيف كان كثير كيف كان نتير؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ثمرات مختلفا ألوانها فأخرجنا به ثمرات مختلفا أشوارها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود وَمِه لجِذَالِدُ جَدُ بِبُ وَح مُخْْتَرِفُأَلوَانهَا وَغَابِ بُتودَ وَمِنَ النَّاتِ وََّ وََِّ وَلْأَ عَامِ مُخْْتَرِفٌ أَوَانُهُ كَذَلِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ تَرَى الْأَلْوَانَ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا إن الذين يتلون كتاب بِأَنِ وَأَقُونَ قَدَ تَوَأنفُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ نَجَاةً لَمْ تَنبُؤْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وعلى نية يرضون تجارة لم تبوح ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن انه غفور شكور انهم غفورون شكور